الْمُرْجِ قَوْمَ إِذِلِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ الْمُرْجِ قَوْمَ إِذِلِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جنات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 كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا والذين هاجروا في سبيل يُقْتَلُوا ثُمَّ يُقْتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَا يَظْلِقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ثُمَّ يُقْتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَا يَظْلِقَنَّهُمُ اللَّهُ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنْ تَظَاهَلَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن عاقب بمثل ما عوم كتب به ثم بغي عليه لا ينصره الله إن الله, غفور إن الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُ انها يرف الليل ذلك بان الله يولد للث فلنهار ويولد لها رف الليل ويولدها رف الليل وان الله سميع بصير ويولدها رف الليل وان الله سميع تصير ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وَأََّ ماَا يَدَعرونَ مِن دُونِهِهُوَ الْباطِلُ وَأَن اللهَّهَ هو العكَبيد وَأَ ماَا يَدْعرونَ مِننجُِهِ هو الِباطِلُ وَأَنَّ اللهَ هو العكَبيد لَ تَرَ أن اللهََّ أَن زَل مِنَ السَّمال ما ان فتصبح الارض مخضره الم ترى ان الله انزل من السماء ما ان فتصبح الارض جره ان الله لطيف خبير ان الله لطيف خبير